انفلا امرا تلك ايات الكتاب والقران المبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلون ويتمتعون يلهيهم الامن فسوف يعلمون وما هنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون وقالوا يا اي والذي نزل علي الذكر انك لمجنون لو ما تاثي الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَذَلَّكَ نَسْفُكُهُ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَئِنْ آمَنُوا بِهِ وَقَدْ قَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ قالوا في يعرجون نقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَازِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا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 خَلَقَ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فكان كلهم اجمعون الا 124. ويجد البشر خلقته من صلصال من حمأ من مسنون 125. قال فاخرج منها فإنك رجيم 126. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 127. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زينا لنا في العرض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين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 بَابَتْ أَبْوَابَ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا 117. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 118. نبئ عبادي أن يمسهم 117. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وقال إنا منكم وجنون 118. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 119. قال أبشرتموني على أمامكم نوفا بما تبشرون وعلم بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربي الا الضالون انا فما خطبكم ايها المرسلون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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا نَصَادِقُونَ فَاسْلِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُحْمَرُونَ وقضىنا اليه ذلك الامر ان ندبره لهائم قطم مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك الضيف فلا تضحوا اتق الله ولا تخذن قالوا اولم نهلك عن العالمين قال هاؤلاء بناتكم ان كنتم فاعلين لعمروك انهم لفي سكرات يمعنون فغدت لهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وان انها لذسبين منهم وانهما لا بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من قَادَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْبَحِ الصَّبْحَ الْجَمِيلَ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 ولا تحزن علي واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلنا القران عظي فربك لنا سالنا نروى اعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله الاحد فسنعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ